الدرس الثالث النظافة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ينظف نظيف وسخ فرشات الأسنان تتوضأ غسالة صابون مكنسة تغسل الأطباق سلة القمامة